رَبَّكَ ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل إثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شرين